موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تَشْخَصُ فيه الأبصار مَهْ فَيْنَ مُنْقَلِعُ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَةٌ هَوَى وَأَنَّ الْآخِرَ سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا سَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أجل طريفٍ جبل عواطف ولا تبع الرسل أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين غلبو أنفسهم وتبين لكم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 وطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسب إن الله سريع الحساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أنه إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب